أَمْ لهم شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِتُونِي بِكِتَابٍ من قَبْلِ هَذَا أَوْ أَتَارَةٍ من عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ يدعو يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ من لا يستجيب يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 فيقول ما هذا إلا أساطير الْأَوَّلِينَ أولئك الذين حق عليهم القول في أُمَمٍ قد خلت من قَبْلِهِمْ من الجن والإنس إِنَّهُمْ كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا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 ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم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 ولا سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرا وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.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 وَإِذْ صرفنا إِلَيْكَ نفرا من الجن يستمعون الْقُرْآنَ فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إِنَّا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى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 القدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر رأى العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون